وَذَكَرَ أَخَاهُ عَادٍ إذَّنَ ذَرَقَوْا مَنْهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ إلَّا اللَّهَ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 وأبلغكم ما أرسلت به غ أراكم م تجهلون فلما رأوه ر مستقبل أوديتهم قالوا هذا ه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 كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدا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 فَلَنقَذَ أَهْلَكَنَا مَا حَوْلَنكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَتَهُمْ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم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 ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وما لا يجبر داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء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 كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا اصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعتين منها. موسيقى <تصفيق>